رّ المشنقن وَوربّ المغبين فبأَ أ رَبكمات كَذب مجل البحرين يلتقيان ب جما برْرزَخلا ي بضان فبأَ أاء ربكمات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 سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقاطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعاظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت فردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء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 هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فی آلاء علہ تكذبان کم تو بہن فی میں آلاء نانی تكذبان فبھی آئی آل اوں بیکم كِئِينَ على فرُروش بَطَائِنُهَا مِن إاسْتَبَقَ وَجَنَجَنَّتَنِذَان فَبِأَّ آلَائِ رَبّكُ ماتُ كَذبَان فِي إِ قاصِاتُ الطَّرْفِي لَمْ يَطُمِثهُُ إِسُ قَبَلَهُم وَلَا جَ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 ربكما تكذبان في إما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما فإن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان کو مقصورات في فبی عئی آلاء اوں تكذبان لم لمیا انس قبلهم ولا جان والا آلاء عئی تكذبان